بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من بإمثَ وَفِععونَ بِالحَقّ لِقَوم يُؤمنِون إِ فِعونَلَ في الألضِ وَجَلَ أَمْه ش يستَضَائفُ ق إفَةَ مِنهُم يُذَبِّحُ أَبنَا أَم وَتَحين سَ إنه كان من المفسدين ونريد أن نمون على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهما كانوا يحذرون وأوحينا إلى آخرين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 حَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن واتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارضا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وَقَالَتْ لأُخْتِهِ قُصِّي هُ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَّ دِينَامُ إِلَاء أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَلَمْ ما بلغ أشده والثوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين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 فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ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 فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرقه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن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 فإن يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تالا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فتَقَالَهُ مَا تُم مَ تَولَّ إِ الضّلِّ فَقَالَ رَبِّمَا زَلْلتَ إِلََّ مِنْ خَيرٍ فَقِييد فَجَ أَتْمُ إِحدَهُ مَا تَمْشِيِيعَلَ تتِحِْي قَالَت إِ أَبِي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 جرت القوي الامين قال اني أريد أن انكح احدى بنتي هاتين على ان تاجرني ثمان يا حجب فان اتممت عشرا فمن عندي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 والله على ما نقول وكيل فلما قضى موت الاجل وثار باهيه انس من جانب الطور نار قال لاهلهم قث قال لاهلهم قث وكانست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاخ قالت المباركه من الشجره اي يا موسى انني انا الله رب العالمين وان القي عصاك فلم ما تهتز كانها جاء يَرَوْنَ وَلَمْ يُعَقَّبْ يَا مُوسَى اقْبَلْ وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ يدك يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَفْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرب فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَقَاصُ إِن يَقْتُلُونِ وَأَخِيهَا ۖ رَبِّ أَرْهِنِي وَأَفْصِحْ فأرسله معي يجب أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عظبك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وَمَا سمعنا بهذا قالوا ما هذا إلا سحر وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَن تَقُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ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 فَأَوْطِئْ لِيَ يا هَامَانَ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا عَلِّي أطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّ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 هُدًى وَرَحْمَةً عَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّ إِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرْ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهِلِ مَدْيَنَةَ تَتْبُعُ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ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 ألِكَ يُؤتونَ أأَجرهُم الوتَيْن بمَا صَبر وَدَرأونَ بِحسَنَةِ التئةَ ومِ رزَقنَامُم ي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 اكثرهم لا يعلمون وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكننا نحن الوارث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 وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِي مِنْ فَوْقٍ فَيَقُولُ مَاذَا أجبتم فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعساء أن يكون من المفلحين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 نَهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ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 لِقُمْمَةٍ شَهِدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَهَا لَكُمْ فَانْتُمْ مُنْكِرُونَ أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنْ قَالُوا كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فبغى عليهم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 وكان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدد لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعل ما للذين لا يريدون علوا في وَلَا ولا فسادا والعاقبة للمتقين ما جاء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 قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ظلال مبين وما كنت ترجو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 ولا تذعوا ما الله اله الا اخر لا اله الا هو وكل شيء هالك الا وجهه له الحكم والليه ترجعون